إيه مني إيه يا قلبي كان لم برتي يا حدثنا بس سمعت قصي بس يا رب تنسى تفهم لي الجراح خليها تكسل جل برتي الصبر طيف انت علّى بنشراح في ضماير ما التلوّى بالصعاب والفرج حلّ من تصدّك من تشرف بالحزن والاكتّاب مفرقة تواجد على كسر الجناح دمي مهدوم من يوم شباب مفرقت و على كسر الجناح دمي مهدوم من يوم شباب بي يا قلبي keli tu pattern لا ماني مطلوق السراح من سجون المقطع والاغتراب مرحبا بك يا تعبرض مرحبا بك والجلد فيني ذهاب وانتسكر هلا ملفيني وراح عند ربي ينفتح ألفين باب وانت سكر هلا ملفيني وراح عند ربي ينفتح ألفين بابي يا قلبي قلبي تكلم بارتياح إيه يا قلبي تكلم بارتياح هذا لا اسمع تفاصيل العتاق السلام تفهم للجراح خلها, خلها تكسير Tere yeah.